وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد اتكبروا في أنفسهم وعتروا طوا كبيرا يوم يرون الملائكة تَلا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تكفق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على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 119. وإن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي نذرا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن زملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادة ورتلناه ترسيلا